طالع يتكلم فخور يعني والله الله العظيم انا ما عارف اقول ايه انجي دياب موضوع الحلقة جامد جدا مش تقل ولا حاجة بس بجد بقى انا مفروسة مش بس من المرشحين كل مرشح رايح ماشي وسط زفة وقافل الشوارع ولا اما تكون زفة عروسة ومحدش بيسأل وبعد ما الناس تترشح وتعمل دعاية انتخابية في الاخر لا دي لا دي لا يصلح لا دي لا يصلح لا دي لا مش فاهم اين جي لا دي لا يصلح لا دي بجد استهبال الناس دي فاكرين نفسهم مترشحين لرئاسة شيخ البلد ده استهبال ده استهبال واستعباط وكل حاجة دوحة تونس حبيبتي مساء الفل يا امي حبيبتي نورتي الراديو راديو الكيكوية وكل كل ايه الارض وكل الكرة الأرضية اسلاميلي امر وحشينا برشة وبرشة قوي يا قلبي والبيتجي من غيري كانت وحشة ومنهم ضلمة وكيكو هيكلمنا الليل ان شاء الله موهي حياتي يا امي اسلاميلي حبيبة قلبي يا ربنا يخليك والله انت كلكم محشتني اكتر وان شاء الله كلنا بإذن الله في انتظار كيمو النهاردة على البيتجي الساعة واحدة محدش ينسى اه نشوف كدا في بوستات تز عن الموضوع قبل ما أخش على البريك الجاي ناسين يا رايس اه لا تاني نخش تاني كدا تحت تحت تحت تحت تحت, تحت <تصفيق> انا شى بتقولي لا مش يمصهر عيني يمصهر عيني عندي انا قصد اغنية ذكرى يا اموش بس كدا حابت انت تقمرين من عيوني حاضر هنزل تحت بالبوستز عشان محدش يقولي ما اريتيش ايوان وصلت للضحى سولا سول حبيبتي قلبي اللي سألت علي كتير اسلاميلي يا امر نورا يا اجمل وأرق واحلى امي وحشتيني قوي يا أمر بجد انت اجمل مزيعة يا رب وبالتوفيق يا حبيبتي اسلاميلي يا بجد اسلاميلي يا على ذوقك الفضيع ده انجي دياب عارف المشكلة ايه يا امي اننا بقينا همك في اسلوبنا وفي تفكيرنا انا أصف على الكلام ده بس ده اللي انا شايفاه احنا كنا عايشين في كبت ولما اخدنا حريتنا استخدمناها اسوأ استخدام بجد احنا لو فضلنا على الوضع ده عليه العوض في الثورة وفي البلد والله يا انجي يعني انت بتتكلمي نفس كلامي يعني ساعات كده بععد بيني وبالنفسي وبقوله هو احنا يا جماعة ما, تنفعناش ما تنفعش معنا الديمقراطية يعني فعلا انا ايام ما كانت الصورة لسه جديدة وكده كتير كانت ناس تقول لي ومنهم كان بابايا كان يقول لي احنا اصلا ماينفعش معنا ديمقراطية كنت اوضى اقولهم لا او انت تقولوا كده ومعرفش ايه ما احنا هو عملنا صورة والعالم كله بيشيد بيها واحنا مؤهلين للديمقراطية وهتشوفوا المصريين دول هيعملوا ايه بس بعد بصراحة بعد كده بعد الاحداث اللي حصلت بصراحة احبطت يعني مش عارف اقول ايه يعني الناس كتير قوي يا جماعة فهمت ديمقراطية غلط يعني زي مثلا الناس اللي ترشحت للرئاسة اللي هي ملاش اصلا اللي فتروا ولا فتحين ورحت اترشحت يقولك انا حر مش هيدا الديمقراطية من حق اني اترشح مش مصر يبقى من حق لا معلش مش من حقك حقك بقى مرتين شاء الله انت ايه خبرتك في السياسة وفي الاقتصاد وفي امور كتيرة جدا جدا الدولة رئيس الدولة ده لازم يكون ملم بكل الحاجات بكل الامور لازم يكون ملم سياسيا واقتصاديا وفنيا وخارجيا ودخليا وكل حاجة ده رئيس دولة يعني موضوع يجامع كبير كبير قوي يعني حتى المرشم ان الرجل ده كان محقق شعبية كبيرة جدا بس معلش يحب كان ان يفقه عشان يبقى رئيس دولة براح مش عارف اقول ايه بصراحة يعني حاولت يا ربناي خليك طبعا كريم ده ركن تاني يعني حاجة تانية لوحدة يعني فرحة كبيرة تانية خالد ألترس سويت مايت أولا من وراء يا إيمي وحشتيني قوي لي يا خلود ثانيا طالما أنت بقى بتتكلم على الرئاسة دلوقتي يا إيمي البلد بقى لها 30 سنة في ظلم وقهر واللي كان بيترشح بي كان بيرشح نفسه كان بيعتقل وبيروح وراء الشمس دلو كان في حد بيترشح أصلا يا خالد فالناس عايزة تعيش طعم الحرية والديمقراطية انا بجد مع ان الناس تروح ترشح نفسها بس مش درجة ان الناس دي كلها ترشح تترشح وزي ما بقولك وبعيد تاني ان الناس لها 30 سنة ما عاشتش طعم الحرية وعلى فكرة وعلى فكرة سعد الصغير راح يتريق على الحكومة والمجلس العسكري علشان من ضمن الاسباب انك ترشح نفسك للرياسة ان يكون معاك 30 الف توكيل فهو كان بيستهزق بالقرار ده وبجد حسبنا الله ونعم الوكيل في المجلس العسكري عشان فبرك موضوع جنسية والدة الشيخ حازمة بوسماعيل واللي اثبت ان الكلام ده متفبرك ان اصدر قرار وزارة الخارجية انه مطلعوش جنسية والدة الشيخ حازم وليه طلعوا القرار ده في وقت زي ده حسبنا الله ونعم الوكيل بص يا خالد هو لا شك لا شك ان في لعبة كبيرة جدا بتتلعب لان الاحداث متتالية ومتولية مش منطقية يعني انا بص بالنسبة لحزمة باسماعيل بصراحة ربنا انا كنت من ضمن الناس اللي كنت رفضة حزمة باسماعيل انه يترشح ومش من ضمن الناس اللي بتدعمه ومن ضمن الناس اللي رفضة انه يكون رئيس لكن بصراحة حتة ان والديته طلعت فجأة امريكية بصراحة مش منطقية خالص ومش بلعاها لا شكلا ولا موضوعا يعني في لعب انا معاك ان في لعبة في الموضوع بصراحة هي بينا يعني انا أضده ضده بس بصراحة هو في فعلا لعب يعني بينا جدا إنه ان الوقت يعني غريب وبعد كده قام علينا الترشيح الشاطر وبعد الشاطر بيومين طلع علينا عمر سليمان ومن شوية سمعت كمان ان الشاطر انسحب وطلع مكانه صفوت حجازي لا يعني في لا في لعب في لعب كبير قوي بيحصل احنا مش فاهمينه بصراحه مريم طهى يا الموضوع ده يا امي بتكلم فيه من الصبح مع خاله بس انا الحاجة الوحيدة اللي دايقتني ان ازاي الناس زي عمر سليمان واحمد شفيق وعمر موسى ليهم عين يرشحوا نفسهم وبصراحة انا مع الشاطر ان شاء الله مع الشاطر يا مريم حرم عليك يا مريم هو طبعا رأيك يا حبيبتي ولك كل الحرية انك ترشحي اللي انت عايزة ترشحيه بس الشاطر على اختلافات كتير يعني معرفش أنا, انا عندك انا حزمة باسمعيل ارحم بسراحة بس بالنسبة طبعا يعني هو اكيد عمر سليمان احمد شفيق عمر موسى دول فلول رسمي ناس يعني دول رجالة مبارك درجة اولى عمرو موسى دا للناس كتيره طلع بالسماء وبتقول انه هو انسب واحد انسب واحد ايه يعني عمرو موسى دا انا له برنامج في عشرة مساء كان عمال بيصبح بحمد مبارك وكان قاعد يقول ايه المنع ان جمال مبارك يبقى رئيس جمهورية يعني ده رجل مليون المية يعني عمل النهارده بقى على أي أساس إنه هو ابن الشعب وبتكلم باسم الصورة وكل الناس دي هدمت الصورة وبعدين يعني معلش معليش برضه ما مع احترم للشاطر وغير الشاطر مع الشاطر والإخوان كلهم ما كانوا بيهدم الصورة في الأول يا جماعة وكانوا والسلفيين ماهم كانوا بيقولوا برضه في أول ما الصورة عملت إن الوقوف قدام الحاكم على مبارك يعني زي اللي بيقف قدام ربنا هو ده مش كان كلام الإخوان والسلفيين دلوقتي بقوا مع الصورة يعني أنا بصراحة مش عارف أقول ليه. هو في الامن الاخر يا جماعة ما حدش اصلا عايز مصلحة البلد دي كله بيدور على مصلحة نفسه الكورس برضو ليه باريكو يا جماعة انجي دياب لا مش يمسقها ما انا قلتها دي اوكي انجي هبعتها لك اول ما الحلقة تخلص بازن الله كريم لوج السلام عليكم يا كاكاوية وحمد لله على السلام ايمي من وورا الراديو السلام لي يا كريم ربنا يخليك نادا نودي انت اللي منورها يا امي وحشتيني حبيبتي وموضوع الحلقة حلو قوي فعلا الموضوع بقى مستفز جدا انا والله لقيت ماما لي انا كمان هرحة ترشح الناس فهم الموضوع غلط بس للأسف هو ده الشعب المصري بيهيز في اي حاجة عشان يطلع في التلفزيون وخلاص معك حق يا نودي قلت نقطة مهمة ان اغلب الناس اللي راحت ترشحت بتدور على الشهرة وان هي تعمل نفسها زيتة وخلاص بس في, الأخر في الاول وفي الاخر يا جماعة بيطلع عليه على سمعتنا وعلى سمعت بلدنا وعلى منظرنا قدام الناس برا احمد يبين بقول احنا اسفين يا رئيس <تصفيق> ليه انا رئيس بالضبط إيه انجي دياب امي ما بتقولك الحمد لله على السلامة نورتي بس معلش امي بقى هو اي حكاية ان كيمو مدخلش غير لمنتي لا لا انا كنت بحذر بلاش السياح ده غير لمنت انت انتي النت رجع عندك لا لا لا كده اوفر قولي لكيمو بلاش فضايع خبوكم <تصفيق> خبو قصة حبكم شوية ما يصحش كده امي في صحف اتصل بي من امريكا بيقول لي انا عايز يعلن خبر <تصفيق> بقول لك يا انجي وتمتحش علي يا فتحة للنص تصدق لا لا لا انجي بتهذر اهي انا بهزر ما محدش تصدق انجي بتهذر يا جماعة بس صارك ده انا هطلع عينيك انجي بعد ما الحلقة تخلص لا يا انجي انا كنت بهزر يعني في قلت كده في ساعة فرفاشة يعني ما تمسكه ليش طب يا جماعة بعد بوست انجي الفضيئ ده اه ويا سلميلي على مامة كتير كتير كتير كتير وبصهالي تسلم لي يا رب بجد طنت دي يا جماعة مامة انجي دي يعني انا عايز اقول لكم على السير ان انجي مش طلع عسل كده من فراغ انجي ليها ماما زي السكر فانجي طلع لها لي عليها كتير يا أنوج بس برضا هقتلك بعد مخلص الحلقة على البوست اللي انت كده ده، هنروح نسمع مين هنروح نسمع اغنية حلوة قوي يا جماعة العمر دياب اسمها مصرية هي من اغاني القديمة قوي بس بجد جميلة جدا وكلامها جميل جدا جدا انا واسقا إن ناس كتير هتعجبها بمشيئة الله يعني هنروح نسمعها ونرجع تاني مع بقية البوستس بتاعتكم عن موضوعنا النهاردة مصرية بعين مصرية خطوتها شبا وعصرية الروح طروض العصرية والقلب شمس الحمينية مصرية بعين مصرية خطوتها شبّة وعصرية الروح طروض العصرية والقلب شمس الحنية وأصيلة زي الحرية وعيونها بتقولي عناية مصرية, مصرية مصرية مصرية آه مصرية, آه مصرية أولى اللي في دمي وأختي ساعت وسعت أمي وأنت الحبيب اللي في بعيون حنانك وسامي. انت الامل وانت زهرة وانت النهارده عشان بكرة انت الامل وانت زهرة وانت النهارده وانت وانت الجمال وانت الضره مصرية, مصرية, مصرية, آه مصرية رح ما روحي تروح ريحة رح تلحنن تروح فيحة تقدر روح روحي وتصحى وزهور حياتي تروح طرحة Get a sham siu shems, yeah, sh with him al S PS yeah, the gifts em si وحلوة ماشية معدية شيلة دهب والفضية قل له ميامة وردية والخد دحكت وردية بنت البلد يا طروط العصر وعصر جمال الكل والعصر بنت البلد يا طروط العصر وعصر جمال الكل والعصر بس القلوب وتشد يا قصر الحيوه مصريه ومن مصر مصريه طه مصريه مصريه يا باعين مصرية, مصرية, مصرية, مصرية, مصرية, مصرية, مصريه خطوتها شابه وعصريه الروح ترى والظلال والألف شمس سلح النية مصري Kiitos kun Yeah, كلمة انا مش هموت عليه انا عندي خمسة ستا يدقيق فيه يشوفوه الجنب بيقولوا رحي تعليه ما خلاص رحي تعليه ايه بصورة يا جماعة معلش عالعطل الفني الفجائي اللي حصل ده بس كان لازم يحصل معي حاجة هعمل كده بس رفريش سريع عن بيتج كده شوف الفصص الجديدة معلش يا جماعة تاني اللي مشتغلش الراتو يعمل رفريش وان شاء الله هيشتغل على طول معلش الدنيا كده بازت عندي فجأة قبل بس ما اكمل الحلقة عايزه برضو اوجه شكر خاص لخالد ألترس نايت وايت عشان برضه هو كمان بصراحة ما كانش مأثر معي في الأخبار والحكاوي برضه كان بصراحة بيتكلمني على طول وكان بيسأل عليا وهو برضه كان للفضل انه اني ترجع لي لانه كان الراجل اللي أنا عامل عنده اللي كان السويتش عنده كان بصراحة على طول رايح جاي عليه وبيتكلمه لي وكده فمرسي خلود وخالد طلب مني طلب ان انا اوجه نداء لكل الكاوية ولكل اصحابه وكل اصحابه الكلوب بالرحيم ان هم يدعو له لانه هو في صناوية عامة ادعو له يا جماعة ان ربنا يوفقه ويكرمه باذن الله في الامتحانات السنة دي علشان هو خالد شوية وهو بصراحة لحق صناوية عامة تخوف هي بعبو اصلا ما خوفه كل طالب وكل بيت فادعو له يا جماعة وربنا ان شاء الله يكون مش بس مع خالد مع كل طالب وطالبة بيعانوا من صداع السنوية العامة نعمل كده نشوف في البوستز الماجي كروش دي منورني في البرنامج ايه ده مش ممكن سويني كده يا جماعة ما عليش تصبروا عليا شوية البتاع يفتح معايا اوكي عشان السوكت ده ما يطولش عليكم اكتر من كده علشان برضو في عندي مشكلة البتاع مهنج هنروح نسمع تامر حسني سريعا وبعد كده بغا تني بالاشاف البوستات بتاعتكم اللي انتوا كتبتوها habibi mala wan kull لا تنسيه في قلبي وجودك دمت <متحدث> اللي بيك علي <SENCIA> بيبداق قوي ونجم